போல கோங وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما يمكن تمسديري ان في عفوا عفوا تمسديري ان في فَأَهْلَكَت وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأثلونكم خبالا لا تتخذوا بطانة من دونكم اتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنفتم وادوا